فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا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 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا, فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً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 دناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا شطط وهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 وتحسبهم أيقظو وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصق ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا لو ليت منهم فرارا ولم لئت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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه واليتل الطف واليتل الطف ولا يشعرن بكم أحد إنهم إيه إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها.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 فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ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 إنا اعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليش الوجوه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 يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا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 كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا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 النساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحامره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا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 فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا أغورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثماره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية.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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبن نزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوما سير الجبال وتر الأرض بارزة وتر الأرض بارزة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 ووضع الكتاب ووضع الكتاب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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغان صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها إلا أحضاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا بيأسل الظالمين بدل ما أشحتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضللين عضدا ويوم يقولون دشركا أي الذين زعمتم فدعهم فدعهم فلم يست يجيب لهم وجعلنا بينهم موبقا ورى المجرمون النار ورى المجرمون النار رفضن انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدالا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم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 لو يأخذهم بما كسب لعجل لهم العذاب بل لهم موعد بل لهم موعد لا يجد من دونه مأوى وتلك القراء أهل كناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر بيني أو أنضي حُقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي أحوتهما يَا حُوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا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 شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خارقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغتم الادني عذرا فانطلق حتى اذا اتى يا اهل قريه استطعموا اهلها فابوا فابوا ان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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 قال هذا رحمة من ربي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 انما يومئذ للكافرين عرضه وعرضنا جهنم انما يومئذ للكافرين عرضه الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر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 ومن الكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا Qul hal nunabbuukul bil ahsarin aamala bil ahsarin aamala al-lathina zalla sayuhum fil hayatil dunya wahum yhasabun wahum yhasabun wahum yhasabun anhum أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولطائف فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. لما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت, له كانت لهم جنات الفرد نزولا كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا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 لا نفدا البحر قبل أن تفدا كلمات ربي. لا نفدا البحر قبل أن تفدا كلمات ربي. ولو جئنا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَلَا يُشْرِكْ مَعَ رَبِّهِ أَحَدًا